على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مَا لم مددا وبنى له شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد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 وَمَا جَعَلَ لَهُمْ عِدَّةَهُمْ فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ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 وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إلَّا ذِكْرًا لِلْبَشَرِ كَالَّا وَالْقَمَرِ وَالْلَّيْلِ إذْ أَدَبَرْ وَالصُّبْحِ إذَا أَسْفَرْ إِنَّهَا لَا إِحْدَاثٍ كُبَّرْ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ لِمَا شَاءَ مِنْكُمْ أَيَّتَقَدَمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقره he osrop sem해서 să hea студien. Le'b Billboard Sports Committee kutl حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت مِنْ قسورة بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى صحفا منشرة